أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 اذْرِئْنَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُورٌ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما ينحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَا بِثَسْنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ عَلَى قَدَرِيَ يا مُوسَى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك وَلَا ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافو ولأصلبانكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابو وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاء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 يأتِهِ مُؤمِناً قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا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 أعذر إلى إلهك الذي عَلَيْهِ عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 لهم يوم القيامة حملة يوم ينفق في الصور ونحسر المجرمين يوم إذ زرقاء يتقاتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما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 وأمر أهلك بالصلاة واشطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم